رمضان مع روعة الإيمان يالله يالنصوم به نقرأ القرآن به نقرأ القرآن يا رمضان مع روعة الإيمان يالله يالنصوم به نقرأ القرآن نكسب أجر كبير رمضان هذا غير بالخير والأحسن, والأحسن وانساعد الفقير نكسب أجر كبير رمضان هذا غير بالخير والأحسن بالخير والأحسان يا رجال وقع وعروعة الإنمان يا رهي الله مصوم بالحسنات وتزيدها درجات هذا شهر رحمات لذنوبنا غفر ها تطعف الحسنات و تزيدها الدرجات هذا شهر رحمات لذنوبنا غفران لذنوبنا غفران يا لتيجيك اليوم والفرح هذي الدوم بطلت كرمضان والله والله يا محلا صام يا لتيجيك اليوم والفرح هذي الدوم بطلت كرمضان طلعت کرامظا رمضان